الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل اجل لي اجل مسمى فخلص انت وانفر كل يغري لي اجل مسمى يدبر الامر يفصل الايات لعلكم تقرؤوا ربكم توقنون طِيلُ الآيَاتِ عَن لَّفٍ